والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى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 وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إِذَا خوله نِعْمَةً منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أم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 إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنه وأرض الله واسعه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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد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 ما ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم, ثم تلين جلودهم وَقُلُوبُهُمْ تلين ذِكْرِ وقلوبهم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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سَلَما لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ ميت وإنهم مَيِّتُونَ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 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين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 سألكهم من خلق السماوات وال ليقولن قُلْ الله قل أفرائتهم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر إن هل هنك شفاة ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّلَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا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 أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أَوَلَمْ يعلموا أَنَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَن لَا تَشْعُرُونَ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 Or you say, when you see the crime, if it's time for me, I'll be one of the lost people Yes, I've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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله أعبد أيها الجاهلون